قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله صدق الله العظيم هو المتوحد في الجمال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، المتعالي بعظمته ومجده. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا صدق الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وصدق رسوله النبي الكريم الذي ارسله الى جميع الثقلين الانس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صدق الله صدق الله الذي لا اله الا هو الشكور الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو لا اله الا هو عليه توكلت وإليه متاب اللهم لك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان اللهم لك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز اللهم لك الحمد كما هديتنا بالإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسولك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك اللهم ارفعنا وقفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت قرهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها تلاكا محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك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 أن تجعل القرآن الكريم الشريف ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب همومنا وهمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الغلل وأسبق علينا به النعم وادفع عنا به النقم وادفع عنا به النقم واجعلنا عند به من الفائزين إلهنا حضرنا ختم كتابك طعنا ببابك فلا تردنا عن جنابك فلا تردنا عن جنابك فلا تردنا عن فلا حول ولا قوة لنا إلا بك اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك مثقفين وإلى نذير خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين ولثوابه حائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عما من زيادة أو نقصان أو تحريف أو نسيان إلى ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى أنا الكريم لقلوبنا ضياء ولأبرصنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يحرم حراما واجعلنا ممن يحلل حلاله يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن الكريم شفيعا لنا يوم القيامة اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يضيك عنا يا رب العالمين اللهم اغفر لمشايخنا وأساتذتنا الذين كان لهم الفضل بعدك يا الله في حفظ القرآن الكريم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأعفو عنهم واجزهم عنا خير الجزاء وجزهم عنا خير الجزاء اللهم اغفر لشيخ كان سببا في تعلمي هذه الرواية اللهم اغفر له وارحم اللهم إنه قد أثقله الهم والغم اللهم فأبدل همه فرجاه اللهم فأبدِل همه فرجا اللهم فأبدِل همه فرجع وبلغه في ماله وأهله وذريته خيرا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنتعلم أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النار اللهم كم من حبيب لنا قد وسدناه التراب اللهم كم من حبيب لنا قد وسدناه التراب ففارقناه فلا لقاء الى يوم الحساب اللهم انه في قبره وحيدا غريبا اللهم انه في قبره وحيدا غريبا اللهم فابدله بالحبيب حبيبا اللهم فابدله بالحبيب حبيبا واملا طره نسكا طيبا واملا طره نسكا طيبا يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته ولا مسافرا الا رددته سالما غانما ولا اعزب يريد العفاف الا زوجته ويسرت امره يا ذا الجلال والاكرام ولا طالب علم الا وفقته ولا صائما طائما تاليا للقران الا قبلته ولا حاسدا حاقدا الا قصمته ولا حاسدا حاقدا إلا يا ذا الجلال والإكرام بصمته وخذلته ولم تحقق أمره يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعد علينا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة ونحن صحة وعافية وزيادة إيمان اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والرتق من نيرانك يا ذا الجلال والإكرام لنا ولوالدينا كما ربنا صغارا اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا اللهم من كان منهما حيا فاحيه على الإسلام والإيمان ومن كان منهما ميتا فجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات صفحا وغفرانا يوم القيامة اقرأ وارتق وغتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يا ذا الجلال والإكرام اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين واستر فتيات المسلمين اللهم حبب اليهن الحشمه والعفاف وكره اليهن التبرج والسفور والصفاح اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبك اللهم حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة اللهم ارزقنا مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم ارزقنا صحبته اللهم ارزقنا شفاعته اللهم ارزقنا شربة هنيئة من يده الشريفة لا نخمأ بعدها أبدا اللهم ارزقنا الاقتفاء بسنته صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم جنبهم الفواحش اللهم جنبهم الفواحش اللهم واعصمهم من فكر الدواعش يا ذا الجلال والاكرام أصدف وسائل الإعلام اللهم اجعلها مفاتيح للخير مغاليق للشر واللهم انطف بنا بما جرت به المقادير وارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم إنك عفوه تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك من لا نحصي فلا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك فصل اللهم وبارك وأنعم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين